بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا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 هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل, وقدرَهُ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إن بالحق يفصل الآيات قوم يعلمون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 ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ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 قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق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 كل أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع امرت به الان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها يَا سُقْدِيَّتْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَاجْعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً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 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين